إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت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 فينبئكم بما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من